والَّذينَ ج أُمِن بَعدين يَقولُونَ رَبّنَكِرَّناَا وَلِإخْوانين الذيينَ سَدَقُون بِالإمانِ وَلَا تَجعَل فيِي قُلُ بِناضَِّ وَل تَجعَلف قُل بِناضَِّ للَِّذينَ آمَنوا رَبنَا إكَ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 نَكُم وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ مَا بَعْضُهُمْ لَا يُصِرُّونَ لِأَن تُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا بَغَوْا وَبَالَ أَمْرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ, فلما كفر قال إِنِّي بَرِيءٌ إني أخاف الله رب العالمين